بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر